من كلمات الاستاذ دخير ديومي ولحن الاستاذ محمد الموجي الليل واخر لكي كل ما هو بنروح فينا خليك تري دي فات لا شفنا بعض ولا جيت تزورنا دا انت حبيبنا وكان املنا نلقاك فكرنا من شهر فات لا شفنا بعض ولا جيت تزورنا دا انت حبيبنا وكان املنا نلقاك فكرنا ده من شهر فات لا شفنا بعض ولا جيت تبورنا ده انسى حبيبنا وكان املنا منك فكرنا ونشوفك جاي وتملت ودينا وتجيلنا كل ليلة وتظهر عندنا نشوفك جاي وتملت ودينا وتكلنا كل ليلة وتنصر عندنا حنجيب لك أغلى حاجة ونقول لك كل حاجة حنجيب لك أغلى حاجة ونقول لك كل حاجة فمتحنا لا تفهمنا ولا لسه قلنا حاجة måga gud när vi är ensamma, så är vi bara en. När vi är ensamma, så är vi bara en. När انت كمان انت كمان حتحلي اكتر اه الليل الليل حلو وإحنا معاك إحنا معاك للصبح حنصهر اه الليل كمان هتحلي اكتر من حاجه اللي في اللي حلو وإحنا معاك احنا معاك للصبح هنصحى قدم الطب ودوايا ما فيش منه دي الطب ودوايا ما فيش منه وشاكتلي قاضي الغرام مع اللي عمي ابعد مقا عنه انا كنت زيك ووراني لعذا بالوات ما لقيتش في الدنيا دواء ابدا غير النسيان لو كان غرامك في قلبه كان جه سأل عنه بيع اللي بات ما تجريش وراء لكل من باع الذهب، لكل من باع الذهب معدن أصيل جوا، ولكل بنعرف الغرام داب في قلبه، ولكل من صاحب طريقه في الأمان ويا. ولا كل som قال لك mig, jag الضمير med ولا كل alla som قلوب med بقلبه jag ولا كل dig. قال يا som är med الله jag är بجرب يا صاحبي alla som انت كمان انت كمان هتحلي اكثر اه لي الليل, الليل حل واحنا معاك احنا معاك للصبح حنصه اه والليل بيتسري ودنت شايف لحتت عينينا خلي كانتنا يا عزنا لنا دا الليل بيكترين وديك شايد لحك عينينا خلي كانتنا يا عزنا لنا دا تسلمينا لك أغلى حاجة le le badri